بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتين ولا يخض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يرامون ون ويمنعون الماعون.